الحمد لله الحمد لله الذي لا تجريه في الدنيا العيون ولا تخالطه الشكوك ولا الظنون ولا يدرك كيفيته الواصفون واشهد الا لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يصفون واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الى يوم يبعثون اما بعد فيا عباد الله ان لله اصطفاء واختيار اختار هذه الامه من بين الامم واختار نبيها من بين الانبياء واختار لها افضل الايام يوم الجمعه بعد ان اضل عنه الامم فاليهود السبت وللنصار الاحد كذلك جزاءهم بما كانوا يظلمون ان يوم الجمعه يوم عظيم جليل قال صلوات الله وسلامه عليه خير ما طلعت, عليه ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خُلِق آدم وقال صلى الله عليه وسلم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها رواه مسلم ان لهذا اليوم مزيه بل مزايا وفيه فضيله بل عده فضائل يعرفها من شمر عن ساق الجهد ويجهلها او يتجاهلها ويتناساها من قلت همته وضع فت عزيمته ان من هذه الخصائص وهذه المزايا والفضائل ان الله اتم فيه خلق السماوات والارض فبدا خلقها يوم الاحد واتمها في يوم الجمعه وفيه خلق ادم عليه السلام ابو البشر وفي هذا اليوم المبارك ادخل الجنه وفيه أيضا أخرج منها وفي هذا اليوم تقوم الساعة وتنتهي الدنيا ففي هذا اليوم ابتداء الدنيا وانتهاؤها المسلم حين يعرف ذلك يجدد توبته ويجدد عهده مع الله كل أسبوع يمر عليك فيه يوم أخرج يذكرك بالاخره وقرب وقربها ويذكرك هذا اليوم موطنك الاول ومنزلك الاصيل الا وهو الجنه حيث ادخل ابونا ادم وحينما يمر عليك هذا اليوم فانه يذكرك بعداوه ابليس حينما وسوس لابويك فاخرجهما من الجنه ينزع عنهما لباسهما فحيا على دار خلد فانها منازلك الاولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم يذكرك هذا اليوم عظيم خلق الله وقدرته وكبريائه وجبروته لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون بهذا اليوم العظيم مزيه على غيره في تاكيد الاغتسال فيه للصلاه قال صلى الله عليه وسلم اغسلوا يوم الجمعه واجب على كل محتلم اي على كل بالغ فلا ينبغي لمسلم ان يترك الاعتزال لذلك اليوم لانه مؤكد جدا قال ابن القيم رحمه الله ووجوبه اقوى من وجوب الوضوء من مس النساء ومن مس الذكر والرعاف والحجامه والقي الى اخر كلامه رحمه الله ينبغي له ان يمس من طيب اهله ويلبس احسن ثيابه ويكبر ويبكر الى المسجد فعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى رواه البخاري انه الاسلام دين الطهري والنقاء نقاء في الروح والقلب ونقاء في البدن والجسد وشذن يتطوع من الاعمال الصالحه التي يفوح عبقها وينتشر ارجها وطيب يفوح شذاه وينتشر عرفه من بدن المؤمن وثيابه انه التكامل الذي لا مثيل له في قوانين البشر عباد الله ان لهذا اليوم مزيه على غيره في تاكيد التبكير الى الصلاه من راحه في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه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 حضرت الملائكه يستمعون الذكر متفق عليه كانوا واقفين على الابواب يسجلون الحضور فلما حضر الذكر دخلوا وتركوا من تاخر بلا تسجيل كم من الناس من يقرب بدنه او بقره انهم قليل ولكن انظروا الى من يقربون البيض او لا يقربون شيئا فهم ياتون مع الامام او بعده او ربما عند اقامه الصلاه احبتي في الله كم من الفضل يضيع كم من الفضل يضيع وكم من القروبات تفوت ولكن اكثر الناس لا يفقهون ينبغي اذا تقدم المسلم في حضوره ان يتقدم في مكانه فربما حضر بعض المصلين مبكرين والصفوف الاوائل فارغه ومع ذلك يجلسون يجلسون اين في مؤخره المسجد الا تتقدمون الا تتقدمون فتحوزون على الاجر يرحمكم الله قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه فضيله منسيه واجر مستغنى عنه من خصائص هذا اليوم عباد الله صلاة الجمعة وخطبتها التي أمر الله بالسعي إليها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أمر الله بالاستماع إلى الخطبة والإنصات وأوجبه ورتب عليه المغفرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم وخاصية أخرى لهذا اليوم أن الله تعالى يتجلى فيه لأوليائه يوم القيامة في الجنة ثم يزورونه ثم يكون اقربهم منه اقربهم الى الامام واسبقهم الى زياره ربه اسبقهم الى الجمعه خرج عبد الله ابن مسعود الى الجمعه فوجد ثلاثه قد سبقوه فقال رابع اربعه وما رابع اربعه ببعيد ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يجلسون يوم القيامه من الله على قدر رواحهم الى الجمعه الله اكبر على قدر رواحهم الى الجمعه وفي حديث انس رضي الله عنه ان الله تعالى اتخذ في الجنه واديا افيحا من مسك ابيض يجتمع فيه اهل الجنه يوم الجمعه فيجيء النبيون على منابر من نور ثم يجيء الصديقون والشهداء على منابر من ذهب ثم يجيء اهل الغرف فيجلسون على كثبان المسك فيتجلى لهم فيتجلى لهم سبحانه وتعالى فينظر اليهم ويقول لهم انا الذي قد صدقتكم وعدي واتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فاسالوني فيسالونه الرضا فيقول رضايا انزلكم داري وان لكم كرامتي ان لكم كرامتي فاسالوني فيسالونه الرضا فيشهد لهم بالرضا ثم يسالونه حتى تنقضي رغباتهم ثم يفتح لهم يوم الجمعه ما لا عين رات ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فليس الى شيء احوج منهم الى يوم الجمعه ليزدادوا من كرامه الله والنظر الى وجهه الكريم فذلك يوم المزيد حديث حسن ان المسلم حينما يتذكر حينما يتذكر ذا وذاك من الجلوس والقرب من الله والمزيد يوم الجمعه يوم القيامه فانه يتزود في هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم ليوم الاخره عله يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى يوم القيامه عله يتزود يوم الجمعه من النعيم كما تزود في الدنيا في هذا اليوم من العمل فهل من مشمر عباد الله فهذا يوم الجمعه هذا يوم المزيد استحب الفقهاء قراءه سوره الكهف وتدبرها في هذا اليوم الفاضل لورود عده احاديث فيها من حفظ 10 ايات من اول سوره الكهف عصم من الدجال من قرأ 10 ايات من اخر سوره الكهف عصم من الدجال رواهما مسلم وورد في الحديث من قرأ سوره الكهف يوم الجمعه سطع له نور الى عنان السماء وغفر له ما بين الجمعتين من مزايا هذا اليوم عباد الله استحباب كثره الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في فعن اوس ابن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي نعم معروضه على الحبيب صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجه قلوبنا محمد وعلى اله وصحبه عباد الله بما ان هذا اليوم له مزيه على غيره من الايام فانه لا يجوز لمن تلزمه الجمعه ان يسافر فيه بعد الاذان لها حتى يصلي الجمعه الا ان يؤديها في بلد في طريقه لا تفوته او ان يخاف فوت سفره كالذي يسافر بالطائره ويخشى فواتها فعلى المسلم ان يرعى لهذا اليوم حقه ويعرف له قدره وأن يغتنمه بالذكر والصلاة والدعاء وسائر القربات وأن لا يتركه لأجل نزهة وإن كانت بعيدة ويدعي السفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا جمعناهم ليومٍ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 وجعل فيه ساعة الدعاء فيها مجاب ومسموع وامرنا بالقيام بأمره على ما هو مشروع واشهد ان لا اله الا الله ان محمدا عبده ورسوله اهدا متبوع وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ايها المسلمون يا من امنتم بالله ربها وبمحمد النبي وبالاسلام دينا لقد فضل الله هذا اليوم بساعه يسمع فيها الدعاء ويستجاب تفضلا من الله وبر و رحمه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه اياه ما لم يساله اذماء وارجل الاوقات لهذه الساعه من جلوس الامام وصعوده المنبر الى انقضاء الصلاه لما رواه مسلم عن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة والوقت الآخر أنها بعد العصر قال ابن القيم وهو أرجح فعني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فالتمسوها اخر ساعه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر رواه النسائي وابو داود وقد يتساءل احدنا ان هذا الوقت ليس وقت صلاه فقد سئل عبد الله ابن سلام فقد سال عبد الله ابن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انها ليست ساعه صلاه قال بلى ان العبد المؤمن اذا صلى ثم جلس لا يجلسه الا الصلاه فهو في صلاه اخوتي في الله ان المسلم ان المسلم لا يخلو من هم الم به وحاجه نزلت به وسقم اضر به او باحد والديه او احبابه فهل جلس المسلم في هاتين الساعتين وقت الخطبه وهو لا بد جالس الى انقضاء الصلاه واخر ساعه بعد العصر يعرض مسالته على ارحم الراحمين وينزل حاجته في ساحه ملكه اكرم الاكرمين ويرفع شكواه يرفع شكواه يرفع شكواه يرفع شكواه, يرفع شكواه الى رب العالمين ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ان للمسلمين جراحاتهم ومجاعاتهم عليهم تدور الدوائر من منا تبرع بقليل من وقته في هذا اليوم المبارك ليدعو لنفسه ليدعو للمسلمين من منا انفق ساعه واحده او اقل منها يرفع مسألتهم إلى الله الذي لا يرد سائلاً في هذه الساعة من منا من أحس بذلك وشغل قلبه بهم من المسلمين أنا لا أظن أنه لا يوجد أحد ولكنهم قليل بالنسبة إلى العدد الكثير من المسلمين رب أشعث أغبر ذي طمرين لو اقسم على الله لا بره اننا في امس الحاجه للدعاء فهو سلاح المؤمن عباد الله يوم الجمعه عيد الاسبوع جعل الله التبكير اليه ايها المتاخرون اسمعوا ايها المتاخرون اسمعوا يوم الجمعه عيد الاسبوع جعل الله التبكير اليه بمثابه القربان في عيد السنه فاحرصوا على التبكير اليها وحضورها حتى تقربوا بدنه او بقره واحضروا ان تقربوا البيضه او لا تقربوا ابدا نرا ولله الحمد من المسلمين حرصا على هذه الجمعه واهتماما بها ولكن البعض لا يهتم بالصلوات غيرها ويقول اول جمعه الى جمعه مكفره لما بينهن ولم يتمعن هذا المسكين في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتنبت الكبائر وايك كبيره اكبر من ترك الصلوات او عدم حضور الجماعات ان ترك صلاه واحده متعمدا كفر فهل الكفر ليس بكبيره عباد الله احبتي في الله لنحرص على هذا اليوم العظيم والله انه لمنحه من الله الكريم لنحرص على التبكير اليه لنحرص على الدعاء فيه لنحرص على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه خاصه في هذا اليوم العظيم فقد امركم ربكم بالصلاه والسلام عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجه قلوبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصل عليه وعلى اله واصحابه من المهاجرين والانصار اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على احينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته اللهم اسقنا من حوضه اللهم انلنا شفاعته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 اللهم اخذ المنخذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وفي كل ارض اللهم اخذ العدو وهم وقوي شوكتهم يا رب العالمين واجمع كلمتهم ووحد صفهم اللهم كسعاريهم وفك عانيهم واطعم جائعهم وامن خائفهم اللهم كلهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم اهد ولات امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم يا كريم اللهم اجعلنا من الذين يغتنمون اوقاتهم ويزيدون حسناتهم ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي